واتل ذ ب ُ عليهن َََِّْ ب َ أ َ ب ْ ن ي آ د َ م َ بالحق َِِّْ اذ ْ قربا َََ قربانا ًَ فتقبل ََُُِ من ِْ أ َ ح َ د ِ ه ِ م َ ا ولم ََْ يتقبل َََُّ من َِ ا ل ْ آ خ َ ر ِ قال ََ ل َ أ َ ق ت ُ ل َ ن َ ك قال ََ إ ِ ن َّ م َ ا يتقبل ََََُّ الله َُّ من َِ المتقين َُِْ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تؤوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 ه م ر س و ع ه ا ل ب ي ن ا ت ثم إن كثيرا منهم إن ب ع د ذ ل ك ف ي ا ل أ ر ض ل ر ف و ن ن إ م الاسلاميه جزاء ا ذ ي ي ن ح ر ر ب و و ن الله و ه ويسعون في ل أ ر ض فسادا ق ت ل و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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ي ح ك موسوعه فَمَنْ تَابَ د ظ ل م و أ النابلسي ح ف إ ل ل ه ي ت و ع للعلوم الاسلاميه مُلْكُ أ ر ض ي ع ذ ن ش ا شركه الهدى شركه ا ع و ي ه غير ربحيه ذات م و اجتماعي